الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 وَأَمَّا عَادُوا فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرِ الدَّعَاتِيَةِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالِي وَثَمَانِ يَتَأَيِّا مِنْ حُسُو الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَةً فترى الْقَوْمَ فيها صرعا صَرَعَكَ أَنَّهُمْ نخل أَخْلِنْ فهل ترى تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ إنا لما طغى الماء حملناكم فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم طَغَى وتعيها فِي لَكُمْ تَذْكِرَةً أُذُنُ وَ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة, واحدة، فيومئذ الأرض وقعت الواقع. فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء يمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذان في خف الصور نفحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة في يوم وقعت الواقع فيومئذ وقعت الواقع فيوم إذ السماء فهي يومئذ إذ والملك على أرجائها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 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي وان انت ملاق حسابي فهو في عيشه الراضيه في عيشه الراضيه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، وأما من أوتي كتابه بشماله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 فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا ليتني لَمْ أُوتَ كتابيه وَلَمْ أَدْرِ مَا حسابيه يَا ليتها كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ما أغنى عني ماليه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 نيس السلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه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 فليس له اليوم ها هنا حميم فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون فلا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 أحدٍ عنه حاجزين، فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين؟ وإنّه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين.